يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما وَتبمال ح إلَكَ مِ الرَبِّك وَتَ بِمَا يُوحَ إلَكَ مِ الربِّك إِ اللهَّه كان بِماَا تعملونَ خَبير إِ الضَّه الله, وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بالله وكيلا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِلَّآلِئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مُثَانَاءَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَرُونُ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وَتَعَالَى اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ معروف من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اولياءكم معروف كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا